أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلهَ تَلَعَلَّهُ مِنْ طَرُودٍ لَا يَسْتَطِيعُنَّ نَصْرَهُ وَهُمْ لَهُمْ جُمْدُمْ حَضَرُونَ فَلَا يَحْذُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّنَا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوْ لَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خطيم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي ربيب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة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 114. بلى وهو الخلاق العليم 115. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكوب 116. فسبحان الذي في يده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون